أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بَلِ الدَّارُ كَعِلْمِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 إِن رَبَّكَ لا يَعلَم م تُكِ نُصُدُورهُم وَماَا يعلِنون وَماَا مِنْ غَائِبَةِ فيِي السَّماءِ وَأَرض إَِّا فِيكِتَابِ مُبِين إِ هذا القُرأ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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُم دَابًّا من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزعون إِذَا جَأُ قَالَ أَكَ الذَّبَةٌ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحطُ بِهَا عِلمًَا أَمَّ ذَكُن تُمْ تَعمَلُون وَقَعَقَوْلُُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُ فَهُمْ لاَا يَطِقُون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 سَمَاوَاتُ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَصِّلْ مِمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ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 يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آله فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان في فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك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 ان كادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمَ نَعَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَّذْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ فَإِذَا قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أن وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ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 يَامُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجُ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا قَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ولما توجه تلقاء مذين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مذين وجد عليه أمة من الناس يسكون وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يصدر الزعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قُلْ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلُ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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهَا تز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى رب يَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِهِ قَائِلًا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُؤْمِنَ بِهِ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا فَأَوْقِدْ لِي يَا يَطْلَعُونَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يرجعون اَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَنَةَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ قُرِئَ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ أتاهم مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَن بِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ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 كلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ